وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُواهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَلْ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لا تحسبن الذين يصرحون بما أتى ليوحدون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب بل لهم عذاب أليم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 ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا صدقون فأمنا ربنا فأوفر لنا ذنوبنا وكفّر عنا سيئاتنا مع